يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء اتركون اليهم يا ايها الذين امنوا تُرْفَعُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ تُرْفَعُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يخدونون الر الرسلَائياك أن تؤ منوا بالله رَّكم إنك تُب خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْتِغَاءَ مَرْضَاتِي إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَسِرُّوا إِلَيْهِمْ ذاتي وانا اعلم بما اخفيت وما اعلنتم تسرون اليهم بالموتى وانا اعلم بما اخفيت وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواه السبيل أَنَّ من يَطْعَمُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ خَطُورَكُمْ يَقُولُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَرْسُطُوا إِنَّ خَطُورَكُمْ يَقُولُ وَيَدُ سُطُوء إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدُ سُطُوء إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَقُ لَ تَفُّول لن تَن فَعَكُم أَحُكُم وَل أَولادُكُم يَمَ القانَ لن تَنفَعَكُ أَحامُكم وَلا أَولادُك يَمقيانَ يَفسِل بَنَكم يَسِل غَينَكمْ والله بما تعملون بصير والله ان تعملون ضر بذكر كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم وَالَّذِينَ مَعَهُمْ إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَظْنًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَمِنْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَظْنًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بيننا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى ومدى بيننا وبينكم العذاوة والفضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك حتى لا تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك وإليك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا ربنا ناتجعنا فينا الذين تفر و اغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم انك انت العزيز الحكيم